على الله باب بالتنوين لا يقال السلام على على الله هذا الباب الثاني والخمسون من ابواب كتاب التوحيد وذكره بعد باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه الآية اذن ثم مناسبه بين البابين باب لا يقال السلام على على الله مناسبه هذا الباب لما قبله الباب السابق فيه إثبات أسماء الحسن لله تعالى المتضمن لي لصفاته لكل اسم متضمن لي لصفاته كما مر معنا وهذا الباب فيه سلامة صفاته من كل نقص فيه سلامة صفاته من كل نقص وهذا يتضمن كمالها إن لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال نفي ما يضادها نفي ما ما يضادها فأسماؤه الحسنى وصفاته العلى لا يلحقها نقص لوجه من الوجوه قوله باب قل بالتنوين لا يقال هذا نفي ويحتمل الكراهه ويحتمل ها. يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم لا يقال لم يقل لا تقل وقل لا تقل حنيذ على ظاهره يكون النهي لكن إذا جاء به بصيغة النفي وحنيذ نكون محتملا والحديث يدل على على التحريم حديث يدل على على التحريم حديث نكون محرمًا لا يقال من حيث اللفظ حيث الصيغة النفي لا يكون جزمة في التحريم بل هو محتمل لِ النوعين قال هنا محشي رحمه الله تعالى لما كان حقيقة لفظ السلام سلامة والبراءة والخلاص والنجاة من من الشرور والعيوب فإذا قال المسلم تحية السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه دعاء للمسلم عليه ومعلوم كما مر معنا أن الداعي يأتي به باسم من أسمائه جل وعلا يكون مناسباً للمقام فإذا دعا الله تعالى المغفرة قال إنك الغفور الرحيم وإذا سأله الرزق قال إنك أنت الرزاق فعليذ إذا أراد السلامة للمسلم عليه اختار اسما يناسب ذلك ولذلك جاء به بلغف السلام قال فهو دعاء للمسلم عليه وطلب له أن يسلم من الشر كله لأن فيه إطلاقا ومرجع السلامة إلى حظ العبد مما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك والله هو المطلوب منه لا المطلوب له وكذلك وهو المدعو جل وعلا لا المدعو له وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض وهو السالم من كل تمثيل ونقص وكل سلامة ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها إذن لا يقال السلام على الله لما الله عز وجل منه السلام استحال أن يسلم عليه سبحانه بل هو المسلم على عباده فهو السلام ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه إذا في قول المصنف رحمه تعالى باب لا يقال السلام أراد به ما يتعلق به اسمه جل وعلا وما دل عليه السلام من النقائص ونحو ذلك وإن كان لفظ السلام من أسمائه جل وعلا يعتبر اسما ثبوتيا سلبيا يعني جاء الجهتين ثبوتي يراد به ثبوت هذا الاسم والصفة التي تضمنها وهي السلام وسلبي يراد به النفي وتنزيه عن سائر النقائص قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح أي الصحيحين صحيح أي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا في أول الأمر هذا السلام على الله من عباده أي يطلبون السلامة لله يطلبون السلامة لله من الآفات يطلبون أن الله تعالى يسلم نفسه من الآفات أو أن اسم السلام على الله من من عباده وهذا قد يخفى في أول أمر لأن هذا مناطه على خبر ليس مما دل عليه العقل مطلقا ولا الفطرة قلنا السلام على الله من عباده أن يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصرح في بعض ألفاظ الحديث في التشهد بألفاظ منها كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده وفي رواية قبل عباده وكذا رواه مسلم وأهل السنن وغيرهم قال السلام على فلان وفلان فلان يكن بها عن عن الشخص وهي مصروفة لأنها ليست علما ولا, ولا ليست بعلم ولا ولا صفة وفي رواية يعنون الملائكة على فلان وفلان يعني كأنه أطلق لفظ فلان على الملائكة وفي روايه فنعد من الملائكه ما شاء الله وفي روايه على جبرائيل وميكائيل وفلان وفلان هذه هي تفصيل قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لا تقول لا هذه نوعها ناهيه تقول اصلها تقولون فقالت عليها لا الناهيه فجزم حذف النون اذن نهي والنهي يقتضي التحريم. إذن باب لا يقال السلام على الله مراد به التحريم لأن الأصل في حمل النهي إنما يكون على تحريم إلا ذا دل دليل وليس ثم دليل يدل على صرفه لا إلى كراها لا تقول السلام على الله لأن السلام اسم من أسماءه جل وعلا فإن فهذه فصيحة فإن قلنا الفاء وإن إذا جاءت بعد النهي وبعد الأمر تفيد التعليل تفيد تعليل اللي يعني لما, نهى لما قال لا تقولوا هل هذا الحكم معلل ام لا سؤال هل هذا الحكم معلل ام لا قل نعم معلل ما هي العله فإن الله والسلام السلام إذا نهاهم عن قولهم السلام على الله لأن, لأن إذا جاء التعليل إذا كان كذلك وحنيد نحمل الفاء هنا و ان او جاءت الفا فقط فقط دون ان أو جاءت ان دون الفا او هما معا هذه ثلاثه احوال الفا فقط او ان او هما معا حينئذ تفيد التعليل سها ها فسجد اذا الفا هذه دلت على على التعليل, على التعليل قال فان الله هو السلام والسلام لا يحتاج الى الى السلام هو نفسه عز وجل سلام سالم من كل نقص وعيبة سالم من كل نقص وعيبة وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة لأنه نهى عن ماذا؟ عن السلام على الله تعالى وسكت عن الملائكة وفلان وفلان هذا لا إشكال فيه سلام على الملائكة وسلام على فلان وفلان هذا على أصل باقي على الجواز وإنما نهاهم عن جزء معين لما جمعوا السلام على الله والسلام على الملائكة والسلام على فلان وفلان هذه ثلاثة فنيذ نهاهم عن واحدة لا يلزم من ذلك النهي عن البقيه بل هي بقية على, على أصلها لأنه خصص لا تقول السلام على الله سلام على الله متدأ وخبر فإن الله هو السلام أنكر صلى الله عليه وسلم التسليم على الله وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه فإن كل سلام ورحمة له ومنه فهو مالكها ومعطيها وهو السلام وهو السلام قال ابن أنباري أمرهم من أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلام ولذلك لم ينكر السلام على الملائكة ولا على فلان وفلان قال هنا المحشي رحمه الله في رواية ومنه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرف من الصلاة المكتوبة السوفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام أنت السلام تد الخبر ودل ذلك على أن من أسمائه جل وعلا السلام هو ثابت بالكتاب والسنة ثابت بالكتاب والسنة اسم حينئذ يتضمن صفة السلام وهو معنى ثبوت ويتضمن الدلال على السلام من الآفات والنقائص والعيوب حينئذ هذا معنى معنى نفي سلبي نفي وسلبي ولذلك من أسمائه جل وعلا ما يدل على النفي فالنفي ليس خاصا بالصفات وإنما قد يكون كذلك في في الأسماء صحيح أم لا ما دل على نفي باعتبار المعنى يكون سلبيا ولو كان اللفظ ثبوتيا لأن السلب في العاصل أن يسلط عليه ماذا حرف سلب أو أداة سلب لا تأخذه سنة ولا نوم نفي أم لا هذا نفي السلام دل على نفي النقائس إذا في نفي أم لا فيه نفي من حيث المعنى والمدلول إذا الأسماء الاسماء يدخلها النفي ويدخلها الاثبات كذلك كما أن الصفات تارة تكون بالاثبات وتارة تكون بالنفي واضح هذا فاذن النفي والاثبات يتعلق بالصفات هذا لا اشكله في واضحه ويتعلق ذلك بالاسماء يتعلق بالاسماء ومن الاسماء السلام والصمد ونحو ذلك قال هنا اللهم أنت السلام الخبر خبرنا فيه اثبات اسمي السلام لله جل وعلا فيكون معناه ثبوتيا سلبيا ولا إشكال فيه ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفيه أن هذه تحية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى وقد قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم وقوله فإن الله هو السلام أي إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل ليس كمثله شيء إنه هو السميع البصير كما مر معنا فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقصه ولذلك جمع بينهما في ايه واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاثبت السمع علما وصفه واثبت البصر علما وصفه السميع البصير كل منهما يدل على على صفه وقال ليس كمثله شيء يعني لا يشبهه شيء من من المخلوقات ولا هو يشبه شيئا من المخلوقات فالتشبيه منفي من جهة الباري جل للمخلوق ومن جهة المخلوق لالباري جل وعلا ولذلك التعطيل قد يكون بسبب ماذا تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق قال هنا فإن الله والسلام أي إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص قال ابن القيم رحمه الله تعالى السلام مصدر سلام مصدر أو اسم مصدر وهو أدق قال لأن سلم تسليما تسليم هو هو المصدر والسلام هذا يسمى اسم المصدر والفرق بينهما فيه بكتب في النحو ولذلك الكلام اسم مصدر والتكليم هذا مصدر كلم يكلم تكليما كلم يكلم كلاما كلم يكلم تكليما تكليما هذا مصدر كلم يكلم كلاما هذا ها اسم مصدر سلم يسلم تسليما فعل فعل تفعيلا هذا مصدر سلم يسلم سلاما هذا اسم مصدر فرق بينهما فقول هنا فيه تجوز فيه تجوز يعني المعنى واحد وعند بعضهم يعمل اسم المصدر كالمصدر حينئذ جعل اسم المصدر كالمصدر قال المقيم رحمه الله السلام مصدر وهو من ألفاظ الدعاء الألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار الإنشاء الذي هو الطلب والإخبار الذي هو موافق للخارج وفرق بينه النوعين كلام يقسم بالاستقرار وتتبع إلى قسمين إنشاء وخبر الإنشاء بمعنى الطلب فيدخل فيه الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي ونحو ذا والاستفهام والخبر بمعنى ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته يكون مطابقا للواقع هنا السلام يحتمل النوعين يكون انشاء لانه دعاء ويكون خبرا لانه يخبر عن سلامة الرب جل وعلا عن كل عيب ونقص قال فجهه الخبرية فيه لا تناقض الجهه الانشائيه فاجتمعا فاجتمعا عليه ان هو خبر وهو انشاء هل بينهما تعارض الجواب لا بمعنى ان الجهه منفكه كما يقال جهته منفكه قال فجهه الخبرية فيه لا تناقض الجهه الانشائيه وهو معنى السلام المطلوب عند التحية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا المراد هنا وفيه قولان السلام هنا هل المراد به اسم الله تعالى أو شيء آخر فيه قولان قال وفيه قولان الأول السلام هنا هو الله عز وجل هو اسم من من أسمائه والتحية مبنى على الدعاء حنيذ كان من المناسب أن يأتي به اسم يناسب المقام هو أراد أن يسلم على المسلم عليه بمعنى أنه يدعو له بالسلام من النقائص والآفات فناسب فناس بنيات بماذا؟ بلفظ السلام الذي هو اسمه من أسمائه جل وعلا قال السلام هنا هو الله عز وجل ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الاسماء من ويدل عليه قول في آخر الحديث فإن الله هو السلام لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام السلام هذا يدل على ماذا على أن السلام على الله أو السلام على الملائكة أو السلام على فلان وفلان أنه اسم الله تعالى فلما نهاهم عما يتعلق بالرب جل وعلا وسكت عن السلام على الملائكة دل على أنه على ظاهره يعني العلة في كونه اسما من أسمائه جل وعلا ويدل عليه قول في آخر الحديث فإن الله والسلام السلام فهذا صريح في كون السلام اسم من أسمائه، فإذا قال المسلم سلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم. حينئذ يكون على حذف مضاف، ولو ما نويته قد لا يحدث الإنسان نفسه بأنه ماذا؟ عندما يقول السلام عليكم اسم السلام عليكم، اسم السلام عليكم كثير من الناس لا لا يعون هذا هذه التحية، لا يعون هذه التحية. اسم السلام عليكم. حينئذ كما لقى الله مغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. قالها رحمه تعالى دون غيره من الأسماء دون غيره من الأسماء الثاني السلام مصدر بمعنى السلامه اسم من الأسماء يعني ليس علما على الرب جل وعلا وهو المطلوب المدعو به عند التحية لانه ينكر بنا ولام فيجوز ان يقول المسلم سلام عليكم سلام عليكم هنيد لو كان لو كان اسم من اسماء جل وعلا لما جاز ان يقال سلام عليكم لان لابد ان يبقى ال باقيه على ظاهرها سلام عليكم ولو كان اسم من اسماء تعالى لم يستعمل كذلك بل لابد من استعماله به فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده يعني لو قال سلام عليكم لا يكون هذا اللفظ سلام يكون اسم من أسمائه جل وعلا لا يكون اسم من أسمائه جل وعلا بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت اسماءه الحسنى هذا القول الثاني قال وفصل الخطاب الخطاب يعني ما يفصل بين القولين أن يقال الحق في مجموع القولين أراد أن يجمع بين الأمرين فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما وإنما يتبين بقاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي ذلك المطلوب كما ذكرناه السابق المناسب لحصوله حتى إن الداعي مستشفع إلى الله متوسل به إليه فيتوسل بأسمائه جل وعلا والمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل مسلم والمسلم عليه أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة فتضمن معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم لكنه لم يجمع بين قولين لم يجمع بين قولين هل هو اسم او لا اما هذا او ذاك؟ ومن وبالمقيم رحمه تعالى ما اتى بجديد وانما قال ياتي به بسم الله تعالى السلام لأن المقام يقتضي ذلك ويضمر في نفسه السلام إذا ما حصل الجمع بين قولين ما حصل الجمع بين القولين والصواب ان يقال انه اسم من اسماءه جل وعلا النص هنا فان الله هو السلام إن الله هو السلام هو السلام وتد خبر على ماذا على أن من أسمائه جل وعلا السلام إذا باب لا يقال السلام على الله اسم السلام عليكم هكذا يقدر في بالتحية قال رحمه الله تعالى باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت هذا الباب الثالث والخمسون من أبواب كتاب التوحيد للشيخ الاسلام رحمه الله باب قولي لهم قولي اللهم قولي اللهم إذا وقفته وبدأت أي تفخم تفخ من اللهم. وإذا وصلت ترقق عقد هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث لآتي ذكره من كمال سلطان الله تعالى وكمال جوده وفضله وذلك من صفات الكمال قال أي أنه لا يجوز هذا اللفظ اللهم أصل يا الله أصلها يا الله اغفر لي هذا لا إشكال فيه دعاء سؤال الرب جل وعلا الخلل في ماذا في قولي إن شئت الخلل في قوله ان شئت فلما قال ان شئت صارت التركيب كله ماذا ها من هي عنه رد الى مساله ها شفاعه شفاعه اذا كان طلب الشفاعه من الحي اذا سشت اشفع لي ان قبلك الله تعالى يعني ان قبلك الله رد رجع الى المساله كلها الجمله كلها من اولها آخرها صارت منهيا عنها وهنا كذلك اللهم اغفر لي ان شئت قال الجمله لا يجوز أن يقول مع أن قوله اغفل لي هذا الأصل فيه دعاة عبادة, أو لا عبادة لكن لما قرنه بقول إن شئت رجع إلى جملة كل من أصلها فالحكم يكون للجملة قال أي أنه لا يجوز وعلل ذلك بما علّل به غير واحد من العلم كالقرطبي لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب يعني اغفل لي إن شئت وإن لم تشع لا تغفل كأنه ماذا أنا في غنى إن جاءت المغفرة فحيي هلا وإن لم تأتي فلا إشكال هذا معنى إن شئت أو لا هذا معنى التعليق إن شئت زرني إن شئت إن جئت فحيي هلا وإن لم تأتي مع السلامة صحيح حين ليس فيه اهتمام بمجيئه قال لأنه يدل على فتور الرغبة لو كان عاقدا العزمة وال والإرادة قوية في أن الله تعالى يغفر له لما جاء به بهذا اللفظ وقلة الاهتمام بالمطلوب وينبئ عن قلة اكتراثه مبالاته بذنوبه ورحمة ربه وذلك مضاد للتوحيد مضاد لي لتوحيد هذا اللفظ محرم يعتبر يكون مضاداً لكمال التوحيد ها الواجب ماذا بكم نحن في آخر الكتاب كمال التوحيد الواجب يكون مضاداً لكمال التوحيد الواجب اللهم اغفر لي قال في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم لا نهية يقل هذا فعل مضارع مجزوم بله صار نهيا والنهي يقتضي التحريم إذن باب قول اللهم اغفر لي إن شئت لا يجوز هذا المحرم تبر من, من المحرمات قال هنا لا يقل أحدكم وفي رواية لا يقولن فرق بينهما أن يقولن هذا نهي مؤكد نهي مؤكد لا يقول هذا نهي كلاهما نهي أصب نهي موجود لكن لا يقولن في رواية الأخرى فيها زيادة معنى فيها زيادة معنى وهي أن اللفظ يكون مؤكدا قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة ليعزم هذه اللام لام الامر لام الامر اذن يعزم هذا مأمور به والعصر في الأمر الوجوب العصر في النهي التحريم والعصر في الأمر الوجوب لا يصرف النهي الى الكراهه الا كراها الا بقرينه قرينه ما هي دليل وحي لا بد من وحي يعني ايه او حديث او اجماع حديث وحديث وجمع رأي الاجتهاد لا يقبل لأن حكم شرعي عندما الأصل دلالة اللفظ على التحريم حينئذ إذا جعلته مكروها كراه حكم شرعي أو لا هذه لا تثبت برأي لا تثبت باجتهاد بل لابد من من وحي قال ليعزم كذلك الأمر هنا يدل على على الوجوب فلا يصرف إلى الندب إلا بي وهي وحي لابد من وحي قال ليعزم المساله أي ليجزم يعني بدون تردد في مسألته وليحقق رغبته يتيقن الإجابة فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة لو علم أنه يطلب عظيم لجزمه لجزم, لجزم به بالمظلم يعزم المسألة أي ليجزم في مسالته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة فانه إذا فعل ذلك دل على علمي بعظيم ما يطلب من المغفرة الرحمة قال قرطبي رحمه الله تعالى نهى عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب وهو واضح فإن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه إن حاصلا وإلا استغنى كلما قيدت بالمشيئة حينئذ يدل على ماذا؟ على أنه إن حصلها فبها ونعمة وإن فيمكن الاستغناء عنه اللهم اغفر لي إذن يمكن الاستغناء عن ماذا عن مغفره الله تعالى ولا شك أن هذا مصادم قال فإن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب ان حصل وإلا استغنى عنه ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حالته الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء لان هذا الدعاء اغفر لي لابد أن يصاحب ماذا خشوع وخضوع وكذلك الطرار وافتقار ودليل على قلة معرفته بذنوبه وبرحمه ربه وأيضا فإنه لا يكون موقنا بي بالاجابه وفي الحديث أدعوا الله وأنتم موقنون بي بالاجابه أدعوا الله الله سقطت عندكم أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وأعلموا أن الله لا يستديب دعاء من قلب غاف حسنه منذر والهيثم قال فإن الله لا مكرها لهم فان ها. تعليم قال ماذا لا يقول احدكم فان الله لا مكرها له لا مكرها له حينئذ الفه تدل على على التعليل وانا تدل على التعليل فاجتمع فاجتمع مسالك استنباط العله وجود ان بعد الامر او النهي وكذلك الفا فان الله لا مكرها هذه جمله تعليليه للنهي لا مكرها له فعلا وتركا لا في الفعل في الإيجاد ولا فيه في الترك عدم الإيجاد ولفظ مسلم ليعزم على المسألة في الدعاء فإن الله صانع ما شاء ما اراده الله تعالى كائن لا مكره له هنا جاء لفظ صانع صحيح فإن الله هذا في مسلم واشتهر عند العلم ان يقال الصانع من باب الخبر لا من باب الاسم صنع الله الذي أتقن كل شيء وإذا قيل الصانع وقيل المتقن من باب الإخبار لورود اللفظ لا أشكال فيه وإنما النزاع وقع في ماذا فيما إذا لم يرد اللفظ فيما إذا لم يرد اللفظ يعني لم تأتي المادة الحروف مثل قديم هل يجوز أو لا يجوز قديم هذه ما جاءت في القرى والسلم لكن الصانع يجوز أو لا يجوز المادة محفوظة موجودة صنع الله وهنا جاء في مسلم ماذا فإن الله صانع هو صانع هو حينئذ اسم فاعل هذا مسند إلى فعل يرفع صانع هو كما لو قلت قام زيد فهو في قوة الجملة الفعلية حينئذ يكون الفعل وصفا للفاعل في المعنى فإذا كان كذلك فالصانع لا إشكال فيه متفق على إثباته وإنما إذا لم تحفظ المادة يعني الحروف هل يقال هذا يحتاج إلى نص أكثر العلم على على الإثبات مثل الذات. و موجود وكذلك القديم نحو ذلك أيل فائدة في تقييده الاستغفار والرحمة بالمشيئة فإن الله لا يضره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء قال بل يفعل ما يريد بخلاف العبد نعم لو خاطبت عبد مخلوقا قلت له أعطيني إن شئت لا إشكال في لا إشكال في لأن مرده إلى ماذا قد يعطي وقد لا يعطي لكن الله تعالى لا مكره له بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألة لحاجته إليه هو أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألة هو وهو كاره يسال فيعطي, فيعطي حينئذ قد يعطي ماذا وهو غير راغب لأنه يخشى منه أن يفر أو أن يطعن فيه أو, أو إلى اخره قال فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسالته على مشيئة المسؤول. مخافة أن يعطيه وهو كاره بخلاف رب العالمين يعني لو علق بالمشيئة فيما يتعلق بخطاب المخلوق لا إشكال فيه زرني إن شئت أعطني إن شئت لا إشكال فيه لأنه مرد إلى مشيئتي على حسب ما يتعلق به أما الرب جل وعلا فلا بخلاف رب العالمين فإنه لا يليق به أن يعلق مسألته له بشيء لسعة فضله واحسانه وكمال غناه عن جميع خلقهم وكمال جوده وكرمه وليعزم المسألة فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهه ولا عن عظم مسألة بل اعطاؤه دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال عطاء وما بكم من نعمة فمن الله وقد يمنع لحكمة فهو أعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع يعطي لحكمة ويمنع لي لحكمة صحيح قد تكون حكمة ابتلاء وقد يؤخره لوقته المقدني أو ليعطيه أكثر فتبارك الله رب العالمين قال ولمسلم من وجه آخر وليعظم الرغبة يعظم أي سأل يسعى المشاء من قليل أو كثير وليعظم الرغبة بتجديد الضاء أي طلبة يعني ما طلبته من ربك جل وعلا أي طلبة والحاجة التي يريد في سؤاله ربه فإنه سبحانه يعطي العظائم كرما وجودا واحسانا وليلح في السؤال فإن الله يحب الملحين فيه بالدعاء وليعظم الرغبة فإن الله فإن الله كذلك تعليل لماذا يعظم الرغبة؟ لأن الله فإن الله لا يتعاظمه شيء اعطاه ليس عليه شيء كثير البته يقال تعاظم زيد هذا الأمر أي كبر عليه عسرا أي ليس شيء عند الله بعظيم وإن عظم في نفس المخلوق لكمال فضله وجوده فإن إعطاءه كلامه يعني الرب جل وعلا كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون إذن هذا مرده الى عظمه الرب جل وعلا مناسبه الباب لكتاب التوحيد من وجهين الاولى ان جهه الربوبيه يعني من جهه الربوبيه فان من اتى بما يشعر بان الله مكره لم يقم بتمام الربوبيه بان الله تعالى مكره له شيء او آخر لم يقم بتمام الربوبيه لان من تمام الربوبيه أنه لا مكرها له ومن جهه اخرى ايضا ان الله تعالى يتعاظم الأشياء التي يعطيها فكان فيه قدح في جوده وكرمه قدح في جوده وكرمه ثانيا من جهه العبد فانه يشعر هذا اللفظ باستغنائه عن ربه وهذا نقص توحيد الانسان في ابوابه الثلاثه, الثلاثة قال رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي هذا الباب الرابع والخمسون من أبواب كتاب التوحيد باب بالتنوين كما في الباب السابق باب لا يقالوا سلام على الله باب لا يقال ولا يصح هنا الإضافة فالتنوين واجب قطع واجب باب أي هذا باب باب لا يقول كذلك النفي هنا محتمل هل هذا اللفظ يكون مكروها أو محرما إذا عبر مصنف رحمه تعالى بالنفي احتمل الوجهين تنص على أحد الوجهين بالنظر في الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى باب لا يقول إذا نفي محتمل للتحريم والكره لذلك اختلف العلم في ذلك لا يقول عبدي هذا للغلام الذكر الغلام وأمتي هذا للجارية لا يقول عبدي وأمتي الحكم في ذلك على التفصيل لأن الأمر على نوعين أن يضيفه إلى غيره كقوله عبد فلان وأمت فلان هذا لا أشكال في جوازه عبد فلان وأمت فلان والمصنفون رحمه تعالى قال لا يقول ماذا عبدي وفرق بين المسألتين عبدي أضافه لنفسه حين فيه يشعر بالعظماء وأما عبد فلان وأمت فلان على وجه الخبر هذا لا يشكال فيه وهو جائز به باتفاقه أن يضيفه إلى غيره كقوله عبد فلان وأمت فلان هذا جائز قال تعالى وأنكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وائمائكم وائمائكم علمت الخبر وقال في الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه قال الشارح هو حسن وأما ان اضافه لنفسه فله صورتان اما خبر او نداء اما خبر او نداء تعريفا يقول هذا عبدي او يناديه يا عبدي فرق بينهما لا ها فرقون خبر يقول هذا عبدي هذه أمتي باب الخبر وإذا نداه يا عبدي إذا هذا فرق بين النوعين وسيجي تفصيله قال هنا باب لا يقول عبدي وأمتي لما في ذلك من ايهام المشاركة في الربوبية فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لي لجناب التوحيد ومن هنا أخذ بعض العلم الكثير من آل علم إلى أن النص هنا محمول على الأدب حينئذ نكون مكروها لا يقول على وجه الكراهه من كان ظهر النص التحريم قال في الصحيح أي في الصحيحين ومصنب رحمه تعالى كثيرا ما يأتي به قول في الصحيح ويعني به الصحيحين قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اطعم ربك وضع ربك وليقل سيد مولا لا يقول لا في اصلها ناهيا هذا الاصل لا يقول بدليل الجزم لا يقول لو كان النا نافيا لا يقول جاء ابي بالواو لان اللام لو كانت مجزومه لحذفت الواو واو ساكنه لا يقول سمع ساكنان فوجب حذف الواو لا يقول اذا دل ذلك على ان الجزم هنا متعين واذا كان كذلك فالاصل فيه التحريم فيه التحريم فلا نعدل عنه إلا بقرينة لا بد من آية لا بد من حديث لا بد من, من إجماع وأما قول الفقهاء وكثير من المتاخرين ما كان في المنهيات من باب الأدب فهو الكراهة هذا قول مرجوح وما كان في المأمورات من باب الأدب فهو الندبي وهذا كذا قول مرجوح يعني يجعلون كونه أدبا ها يجعلون قرينة صالفة فيحمل عن فيحمل بدلاً من أن يحمل اللفظ على التحريم يحمل على الكراهة لماذا؟ لأنه أدب وكثير ما يعلن هكذا النووي يغيره رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ هذا الكراهه مع أن النصة تحريم في ظاهره يقول للأدب لكونه أدباً يحمله إلى الكراهة هذا تعليل ليس بجيد هذا التعليل ليس بجيد بل الصواب أن صيغة لا تفعل نقرر في كتب الصول الفقه أن صيغة لا تفعل تدل على التحريم مطلقاً والأدلة الدالة هنا وجه الاستدلال الأدلة الدالة على أنها للتحريم مطلقة لأن لا تفعل لابد أن نثبت أن هذه القاعدة بدليل شرعي أن تدل على التحريم هل هذه الأدلة المثبتة هنا السؤال هل هذه الأدلة المثبتة كون صيغة لا تفعل للتحريم فصلت بين الأدب وغيره الجواب لا كذلك ما يتعلق به بالأمر لم تفصل بين الأدب وغيره على كل كثير من الفقهاء الأسيم المتاخرين حملوا هذا النص على على قراه لأنهم من قبل ادم ونحن نرجع إلى إلى قال لا يقول لا يقول أي ذلك لمملوكه أو مملوك غيره فكل منهي عنه للعموم هنا لا يقول أحدكم أطعم ربك وضِع ربك وليقل سيدي ومولاي وفيهما كذلك اسقي ربك ما لفرحه تعالى اختصر أطعم ربك وضِع ربك اسقي ربك هذه ثالثه قال لان الانسان يعني سبب المنع لان الانسان مربوب إنسان مربوب ليس ربا هو مربوب متعبد باخلاص التوحيد لله منهي عن المضاهاه بهذا الاسم ولو في اللفظ فعرفنا فيما سبق ان قاعده اللام. ماذا ان قاعده العقيده هنا في الالفاظ انها محموله على المنع مطلقا ولو لم يقصد ها المعنى فالمعاني هنا في الكف والمنع من اللفظ قصد المعنى أو لم يقصد لا شك أنه إذا قصد المعنى أشد قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر بحسبه وإذا لم يقصد المعنى فاللفظ حينئذ نكون من جنس الشرك في الألفاظ كما ور معنا بالمس. حينئذ نحكم على اللفظ بكونه محرما قصد أو ما قصد لا نبحث في ذلك صحيح؟ كما لو قال ما شاء الله وشئت او قال والنبي حلف بغير الله تعالى او بالامانه قد لا يعني به المعنى وانما جرت على اللسان هكذا عين هذا لا يقال فيه الشرك الاصل وانما نقول للالفاظ هذا شرك لفظي او نقوم من جنس الشرك الاصل لانه لم يقصد المعنى كذلك انا متوكل على الله وعليك قد لا يقصد المعنى التوكل وانما نقول هذا اللفظ يمنع اذا كل ما احتمال واوهم معنى باطلا وحينئذ نمنع منه لأن هذه الحماية هنا والمنع مطلوب شرعا قال منهي عن المضاهات المشابهة بهذا الاسم لما فيه من التشريك في اللفظ هو ما قصد عبدي أنه, أنه رب هذا عبد له ولا ما قصد هذا وإنما التشريك في الصورة فقط صارت ما فيها شيء من المظاهات لما فيه من التشريك في اللفظ وإن كان يطلق لغه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك والله تعالى رب العباد جميعهم فإذا أطلق على غيره شاركه فيه في الاسم فنهى عن ذلك لذلك فنهى عن ذلك لذلك أي لهذه العلة إذا قول هنا أطعم ربك والذراء ربك هذا ممنوع شرعا وإن كان في المعنى اللغوي مطابق لا إيش فيه لكن من أجل المشابهة في الصورة منع منها الشرح هل قصد المعنى الجواب لا هل تأتي الشريعة بالمنع من الالفاظ ولو لم يقصد المعاني نعم تأتي لا يشكال فيه وهذا النص واضح بيّن فيه في هذا المقام قال رحمه تعالى فنهى عن ذلك لذلك وان لم يقصد بذلك التشريك بالربوبية التي هي وصف الله تعالى لو قصد ذلك كفر وانما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فنهى عنه حسما منعا عن لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق ولو كان في اللفظ ولو كان فيه في اللفظ وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن عن الشرك حتى في اللفظ وأما ما لا تعبد عليه من سائل الحيوانات والجماد فلا يمنع منه كقول رب الدار هذا لا إيش كان فيه انما يتصور في ماذا في المخلوق اما غير العاق رب الدار رب السياره رب لا اشكله بقي على على اصله لان هذا الجماد قال فلا يمنع منه كقول رب الدار ورب الدابه قال رحمه الله تعالى هنا وليقل سيدي ومولاي لان مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على ما تحت يده ولذلك يسمى الزوج سيدا قال تعالى والفيا ببالواوي سيدها لدى الباب و بالواوي قال وقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد سيد بدون أل ما السيد هذا من أسمائه جل وعلا والمولى كثير التصرف من ولي وناصر وابن عم وحليف وعتيق وأصله من ولاية أمره وإصلاحه يعني مولايا فلا يمنع منه أن يوصف به مالك الرقبة على أنه جاء في رواية ولا يقول العبد مولاي. هنا قال وليقل سيدي ومولاي هنئذ اما الترجيح واما الجمع اما الترجيح واما الجمع متى ما أمكن الجمع فهو السبيل فاذا كان كذلك وليقل سيدي ومولاي جاء في خصوص مولاي فقط دون سيدي جاء المنع وجاء الاذن هنئذ جاء المنع وجاء الاذن المنع على ظاهر التحريم وجاء الإذن فحينئذ يصرفه إلى الى الكراهه فيكون مكروها يكونوا مكرهان وبعضهم يرى الجواز إذا جعلناهم باب الترجيح يعني قدم هذا على ذلك قال هنا وعلى أنه جاء في رواية ولا يقول عبد مولايا وهنا قال وليقل مولايا جمع بينهما بعض العلم بأنه للكراها والفرق بين الرب والسيد في قوله اطعم ربك هذا ممنوع وليقل سيدي هذا مأذون فيه والفرق بين الرب والسيد أن الرب من أسماء الله بالاتفاق هل جاء في القرآن؟ الرب أل جاء جاء في القرآن لم يأتي وهنا يقول الاسم به باتفاق ما الدليل رب غفور رب غفور رب بالتنوين هذا كذلك خاص بالله تعالى وإذا أضيف حينئذ رب العالمين رب الدار على التفصيل أما الرب هذا لا يستعمل إلا في حق الله تعالى فلذن هل هو اسم أم لا؟ نعم جاء في حديث فأمر ركوع فعظم فيه الرب إذن الرب هذا من أسمائه الله لذلك قال بالاتفاق قال واختلف بالسيد هل هو اسم أم لا؟ الرب اسم باتفاق السيد في خلافه فان قيل ليس من أسمائه تعالى فواضح فرق بينهما منع من الرب واذن فيه السيد قال والا فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب يعني ليس فيه اهم ليس فيه ايهام بخلاف الرب وانه اول ما يتبادر إلى الذين رب ومربوب والرب إذا قيل الرب انصرف إلى الخالق جل وعلا اما السيد فهذا لا لا يشتهر في هذا المعنى بل يشتهر في المخلوق أكثر من شهرته بالخالق جل وعلا قال والا فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب إذن لفظ الرب في الاستعمال أشهر في حق الرب جل وعلا وأما السيد فلا ولذلك عامة الناس يعلمون أن الرب خاص بالرب جل وعلا أما السيد قد لا يعلم كثير من الناس ويأتي قوله السيد الله تبارك وتعالى والسيد في اللغة ما أخذ من السؤدة وهو التقدم يقال ساد قومه إذا تقدمهم قال ولمسلم أيضا ولا مولايا فمولاكم الله يعني من هذا اللفظ ولكن قد بين مسلم الاختلاف فيه عن الاعمشي وأن منهم من حذفها هذه اللفظة قبيل الترجيح وقال عياض حذفها أصحوا وظهر أن اللفظ الأول أرجح وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهم والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبقى إلا, إلا الترجيح وقال الشارح شخص الايمان رحمه الله تعالى الجمع ممكن الجمع ممكن بحمل النهي على كره بدلا من أن نقول هذه اللفظة أثبتها بعض من الرواة وبعض لم يثبتها بدلا من هذا ترجيح من حيث الإثبات نرجع إلى إلى الجمع إذن هو مسلكان إما ترجيح بتقديم بعض الروايات على الأخرى وإما الجمع شخص سليمان في التيسير ذهب إلى إلى الجمع فحمل النهي على على الكراهه قال الشارح الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهه أو على خلاف الأولى إما هذا أو ذاك وقال النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لاحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولايا وإن كان مملوكا قال قد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين فكيف أبيب على كل مساله فيها نصوص لا نحتاج إلى قول فلان وفلان إما أن اللفظ ثابتة فإذا ثبتت حنيذ نحتاج الى إلى الجمع إما خلاف الأولى إما الكره وإذا لم تثبت بقينا على على أصله قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي جاء بما عنوان له المصنف رحمه الله. ولا يقول هذا خطاب للسيد أحدكم عبدي لمملوكه وأمتي لمملكته لأن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له وصاحبه عبد لله متعبد بأمره ونهيه فيدخل مملوكه تحت هذا لسم يوه التشريك يعني في اللفظ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن لا يقول لا يقول لنا كذلك في رواية لا يقول أحدكم عبد وأمتي ولا يقول ولا يقول لنا المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتايا وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملكون هذه العلة والرب الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي رواية لمسلم لا يقول أن أحدكم عبد وأمت كلكم عبيد الله هذا التعليم كقول فإنكم مملكون قال والعبيد عبيد الله والإماء إماء الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده ففي اطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريكم في اللوه تشريكم في بال، نهاهم عن ذلك تعظيما لله وعدبا معه وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد على كل هذه الالفاظ الوارده في النص العصر فيها المنعوم ويحمل على ظاهره وهو التحريم قال وليقل الفتاة وفتاه وغلامه هذا الذي اذن به الشرع لأنها ليست داله على الملك والملك كدلاله عبدي وامتي وإن كان قد ملكهم امتحانا وابتلاءاً من الله لخلقه كما قال جعلنا بعضكم لبعض فتنة وقد امتحن الله يوسف بالرق ودانيال حين سباه مقتنصاً ولو الحكمة الباليقة في ذلك فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإهام والتعاظم مع أنها تطلق على الحر والمملوك لكن إضافته تدل على الاختصاص على الاختصاص صوب ومن احسن مقاصد الشريعه ما نهى عنه من هذه التسمية لما فيها من رائحه الشرك تشريك في اللفظ فقط حينئذ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم او لا بينه وكيف بالذبح لغير الله تعالى والسجود للصنم ونحو ذلك ها صح ام لا دل ذلك على انه مبين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لا تقل عابدي من اجل التشريك في اللفظ فقط لرائحة الشرك اللفظي لأن لا يجر إلى معاني أخرى فكيف ما يتعلق به الاكبر الأكبر الظاهر واضح قل ما فيها من رائحة الشرك وإن كان لفظا لم يقصد معناه تبه هذه قاعدة معك وإن لم يقصد معناه اللفظ إذا كان موهما فالآصل فيه المنع عصر فيه المنع لأن الأدلة قد دلت على أن الشريعة قد جاءت بسد الذراع المفضية إلى المحرم واللفظ المهم موقع في ذلك لماذا؟ لأنك إذا تكلمت أنت قد لا تقصد المعنى لكن السامع ها ما الذي أدراه؟ كلما جئت بهذا اللفظ تقول أنا أقصد كذا وكذا هذا فيه عسر قال وإن كان لفظا لم يقصد معناه وما أرشد إليه مما يقوم مقام تلك الالفاظ حماية لزناب التوحيد فلا خير إلا دل الأمة عليه خصوصا في تحقيق التوحيد ولا شر إلا حذرها عنه خصوصا ما يقرب من الشركه صلوات الله وسلامه عليه قال المصنف رحمه الله تعالى محمد وفيه التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الالفاظ حتى فيه في الالفاظ هذه فائدة نفيسة قال رحمه الله تعالى باب لا يرد من سال بالله باب كذلك بيب التنوين لانه لا يضاف الى لا لا هذه حرف صحيح حرف أم لا لا حرف حينئذ لا يكون الحرف مضافا اليه لا يضاف الحرف لا يضاف لا يضاف إليه لان هذا من خصائص الاسماء باب لا يرد نافيه بدليل رفع الفعل بعدها لا يرد لا يرد حينئذ الرفع دل على ماذا على ان النفي على لا على ان لا هنا للنفي وليست ناهيه حينئذ يحتمل النوعين كما السبب كلما جاء التبويب عند شيخ الاسلام هنا وغيره كذلك إذا جاء التبويب بالنفي فهو محتمل اما الكراهه واما التحريم كيف ترجح بالنظر بالدليل لا الذي يذكره الله تعالى بالنظر لا الى الدليل لا يرد إذا يحتمل الكراههه والتحريم من سال بالله أي سال غير من سال بالله سال من سال سأل غيره سال غيره إذا المفعول به محذوف دل عليه المقام قال لان منع من سال بالله أو بوجه الله وذكر الوجه هنا لان مقام يقتضي الجمع بينهما سيفرد المصنب بابا خاصا به السؤال بوجه الله تعالى لان منع من سال بالله أو سال بوجه الله من عدم اعظام الله وجهه سألك بالله إذا أنت معظم لله تعالى ام لا ان كنت معظما فاجبه والا فلا لا تجبه صعب لا لكن ليس مطلقا كلما سال بالله تعالى تجبه قال لان منع من سال بالله أبو وجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله وقد جاء الوعيد على ذلك فروى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرة يعني قطيعة وله عن أبي عبيدة مولى رفاعة ابن رافع مرفوعا ملعون من يسأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع السائل حديث فيها كلام لينا العلم لا تثبت قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعذوه من استعاذ بالله فاعذوه من هذه موصولة استفهامية شرطية ها ما نوعها شرطية دليل ف فهذه تدل على أنها شرطية لأن واقعته في جواب الشرط فأعيذوه إذن ف فهذه واقعته في جواب دل على أن من هذه شرطية من تعم أو لا تعم من السعاده أي سأل أن تدفع أو يدفع عنه الشر أو سألك أنت أن تدفع عنه شر، شرك أنت أو شر غيرك لأنه عام من السعادة بالله فأعيذوه هذا امر امر تضيح الوجوب. قالت تعظيما لله وتقربا إليه بذلك فإذا قال أعوذ بالله من شرك ها وجبه الإعاذة فإذا قال أعوذ بالله من شرك أو شر فلا لأن النص هنا عام من السعادة طلب العوذة طلب العوذ من ماذا من شرك انت او من شر غيرك ففيه عموم لانه عدم التقييد بالجار المجرور او بالظرف يدل على على التعميم على العموم فيحمل النص على على عمومه من السعاده قال هنا قال اعوذ بالله من شرك او شر فلان فامنعوا الشر عنه الذي هو معنا فاعذوه يعني امنعوا الشر عنه امنعوا الشر عنه وكفوا عنه لتعظيم اسم الله تعالى إلا ان يستعيذ عن شيء واجب حينئذ لا يجوز إعادته سواء كان من قبيل الفعل أو من قبيل الترك وإنما يكون في شيء آخر قال لتعظيم اسم الله ولما قالت الجونية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال لقد عدت بمعاذ الحق بأهلك وعاذها النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ومن سأل بالله فأعطوه ومن كذلك شرطية سأل بالله أي بأي اسم من أسمائه ليس المراد لفظ الجلاله فقط انما أي اسم من من أسمائه أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا كما مر معنا من سأل بالله فأعطوه أمر وهو للوجوب وهو لي للوجب فأعيذوه آمر وهو لي للوجب هذه المسائل واجبة صواب واجبة ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤولة أو ضررا على المسؤولة قال أعذني أسأله بلا تعالى أن يعيذه ولا يستطيع أو يترتب عليه مفاسد حينئذ الله لا, لا جوابا وهنا كذلك من سال بالله فاعطوه وكان المسؤول لا يقدر أو ثم مفاسد حينئذ لا, لا يجيب قال أي إذا قال اسالك بالله أو بوجه الله كما في حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما من سالكم بوجه الله فاعطوه رواه احمد وابو داود في روايه له من سالكم بالله وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من سالكم بالله فأجبه إلى ما سأل فيكون بمعنى أعطوه وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم قالوا عن ابن عباس مرفوعا ألا أخبركم بالشرار الناس رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي رواه الترمذي وحسن ابن حبان في صحيح. وجاء من حديث أبي هرانة الله تعالى عنه, عنه ألا أخبركم بالشر البرية قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي ويدخل فيه القسم عليه بالله أن يفعل أقسم بالله عليك أن دخل في هذا يعني سؤال اذا القسم داخل فيه في ذلك وظاهر كلام مصنفون رحمه تعالى مطلقا عين أو لا يعني سواء كان لي على وجه التعيين أو كان على وجه الاكرام وقال الشيخ سلام تيمية رحمه وتعالى مفصلا إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته أو يقصد إكرامه فلا فلا تجب إذا قصد الإكرام فلا تجب وإذا قصد الإلزام به بقسم وجب الجواب قال ويجب إعطاء السائل مما له فيه حق كبيت المال أو من في ماله فضل على حسب حاله ومسالته يعني قد يسأل مالا سألك بالله أن تعطيني مالا إذا سأل من بيت المال وجب يعطاه إذا سأل شيئا من خاص فينظر فيه هل عنده وليس عنده هل يكون فائضا عن الواجب أو لا ثم تفصيل أو يكون السائل مضطرا فيجب دفع ضرورته ويحتمل أن يكون المراد فيما لا ما شقة فيه ونضره كذلك. لقواعد العامة قواعد العامة تدل على أنه لا ضرر ولا ولا ضرار سألك بالله ان تعطيه سيارتك وليست عندك الا سياره واحده ماذا تصنع اجيبه طبعا اذا عجبت الاشكال هذا من باب الورع لكن لا يلزمك ذلك لا يلزمك لماذا لأن فيه مشقة وفيه ضرر وعينئذ لابد ان يكون مقيدا وان لم يأتي في النص هنا لكنه مقيد بالقواعد العامه لا ضرر ولا, ولا ضرار والضرر يزال فقوله ويحتمل ان يكون المراد فيه لا مشقه فيه ولا ضرب الذي تعيه. هذا الذي تعين هذا الذي يتعين خاصة إذا حصل انفلات عند عند الناس قال وقد حث الله على الانفاق العظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وغيرها وذكره في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم في قوله إن المسلمين والمسلمات لقول المتصدقين والمتصدقات وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها في أحاديث كثيرة فإذا سئل بوجه الله صار اكد واوجب عظاما لله هيبه منه ان يرد من سال به ومن دعاكم فاجيبوه من دعاكم فاجيبوه هنا الاجابه على ظاهرها فهي واجبته من شرطيه واجيبوه ذا واقع في جواب الشرط اي من دعاكم الى طعام فاجيبوه مراد بالدعوه هنا طعام والحديث والحديث عام من الوليمه غيرها وليمه يعني بها ماذا؟ العرس بعض العلم يرى أن الوجوب مخصص بالعرس وبعضهم يعمم لهذا النص ومن دعاكم إلى أي دعوة عن ذلك يكونوا ماذا؟ يكونوا واجبة بقيودها ليس على الإطلاق يعني. ومن دعاكم فأجيبوه أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه والحديث أعم من الوليمة غيرها وهو يدل على الوجوب إلى وليمة العرس وغيرها هذا مذهب الظاهريه عام يعني وان كانت وليمه العرس اكد وأوجب لان فيها نصوصا خاصه وهذا اللفظ عام حينئذ نجمع بينهما ماذا اما ان نخصص هذا الحديث بالاحاديث الوارده في الوليمه واما ان نقول هذا الحديث عام وهو كذلك يكون عام قال وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب وإن كان يقصد إلزامه بالقسم وجبت إجابته أو إكرامه فلا تجب على تفصيل تيمية رحمه تعالى حكاه الشيخ غيره وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع أجبته ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين وإكرام الداعي ما لم يكن منكر أو يجر إلى إلى المنكر يعني ثم شروط عند العلم يعتبر فيه في الداعي نفسه من لا يجب هجره وعليذن يكون هذا مقيد أما إذا وجب هجره من جهة الشرك الفاسق والمبتدع هذا لا تجب الدعوه بل لا يجوز إلا إذا كان ثم مصلحة على كل يذكرها العلم فيما يتعلق به كتاب النكاح ليرجع إليه قال ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه المعروف اسم جامع للخيرين أي من أحسن إليكم أي إحسان ومن صنع إليكم معروفا أي معروف أي معروف فكافئوه المعروف اسم جامع للخير أي من أحسن إليكم أي إحسان أطلق المصنفون لأن قول معروفا هذا نكره في سياق الشر عن النعم فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منه لأن المكافأة على المعروف من المروعة التي يحبه الله ورسوله وفيها السلامة من البخل ومذمته ولا يهملها إلا اللئامون وبعضهم يكافئ على الإحسان بالإساءة اللهم السعان يحسن إليه وهو يسيء إليه قال بخلاف أهل التقوى والمروءه فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة تبي طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه والمكافأة تخلص القلب من رق إحسان الخلق أحسن إليك بدلا من أن يمن عليك دهر كله أعطيه مكافأة من أجل أن تقطع هذه المنة حليذ لا يبقى له عليك شيء البت قال والمكافأة تخلص القلب من رق إحسان الخلق لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها ولا شك أنك إذا لم تكافئ من صنع إليك معروفا بقي في قلبك له نوع تأله فشرع قطع ذلك بالمكافأة ولو كافرا ولو ولو للناس ها حسناً قولوا للناس ناس يعموا الكافر يا الكافر قال وهو أولى من مكافأة المسلم إذ منة المسلم أسلم من منة الكافر يعني تكافع الكافر أولى لئلا يكون له من عليك المسلم لو من عليك هذا أمر خف مسلم ما على على إسلامه ويدل له قوله من أحسن إليكم فاحسنوا إليه قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له أدعو له هذا مكافأة مقد يعني هذا دل على ماذا على أن قوله فكافئوه الأصل فيه أنها مكافأة حسية ليست معنوية وإذا لم تكن ثم مكافأة حينئذ رجع إلى الدعاء عكس ما عليه الناس اليوم جزاك الله خير جزاك الله خير فقط. هذا طيب لكن جاء ثانيا ليس أولا فالاصل المكافأة تكافئوه قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعو له أي فإن نعم حتى تروا تروا تروا تروا تروا, تروا يعني ها تظنوا تروا يعني البصر رؤية بصرية تروا أنكم قد كافأتموه أي فإن لم تقدروا على مكافاته فادعوا له أي بالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المكافأة أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة يقوم مقام المكافأة للمعروف تبي هذا نص هنا. يقوم مقام المكافأة للمعروف فتكافئه اولا بهدية ونحو ذلك فإذا لم تستطع جاء الدعاء قال فيدعو له على حسب معروفه ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصير في المجازات العدم القدره عليها فأحاله فاحالها إلى الله ونعم المجازي سبحانه وتعالى وروى المذي وغيره وصحاه النسائي بن حبان عن أسامة ورفوع من صنع إليه, إليه معروفا فقال اللي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثنى قال الطيب رحمه الله تعالى وحذفت النوم من تكافئوه إما تخفيفا أو سهوا من من النساء فإن لم تجد ما يعني الذي إذن تكافئونه صحيح؟ الذي هذه ليست نافية وليست جازمة ولا ناصبه قطعا هذا حينئذ ما نوعها موصولة إذن موصولة الفعل بعدها مرفوع أو منصوب أو مجزوم مرفوع فعل بعد الموصولة مرفوع حينئذ تكافئونه أين النون النون هذه لا تحذف إلا هذا من التكافئون هذا من الأمثلة الخمسة رفعها بثبوت النون أو بثبات النون وجزمها ونصبها بيب حينئذ أين النون أين ذهبت إما خطأ من النساخ وإما أنه قد تحذف لا لعلة هذا قليل موجود في من السنعة لكنه قليل وما كان قليلا لا يقاس عليه إلا عند الضرورة قال هنا وحذفت النوم من تكافئه إما تخفيفا وإن كان ليس قياسا إذا كانت المحفوظة هكذا حاليا نقول باب التخفيف أو سهو من النساخ وتروا بضم التاء تظن ويحتمل أنها مفتوحة المسمية البرجاني لما في أبي داود حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود النسائي بسند صحيح رواه أحمد بسند صحيح بن حبان الحاكم الصاحع النووي وايره قال رحمه تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باب هذا الباب السادس باب الخمسون من أباب كتاب التوحيد شهادت الله رحمه تعالى لا يسأل باب لا يسأل كذلك بيم التنوين لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يسأل إلا الجنة, لا يسألوا إلا الجنة. لا الجنة وإلا الجنة على وجه. كأن يقول اللهم ان يسالك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة لا بأس به بذلك وقيل المراد لا تسأل من الناس شيئا بوجه الله كان يقول أعطيني شيئا بوجه الله هذا ممنوع شرعا فإن الله أعظم من أن يسأل به شيئا من الحطام قال الشارح الظاهر أن كل المعنيين صحيح شخص سلمان رحمه تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة إلا يجوز ذلك لا ذلك. حيث لا يسأل النفي هنا محمود على التحريم إجلالا لله وإكراما وعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم هو حقير لديه أن يسأل السائل يعني من حوائد الدنيا ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة أو لعانه على أعمال الآخرة المنصلة إلى الجنة يعني هذا فيه السدراك إذا سأل الله تعالى أو إذا سال الله تعالى بي بوجهه الجنة لا إشكال فيه واضح لكن ما كان وسيلة إلى إلى الجنة يجوز أو لا يجوز هذا محتمل ومصنفون رحمه تعالى جعله داخل في الجنة وما يؤول إلى إلى الجنة أو ما يكون وسيلة إلى إلى الجنة قال ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة أو لعانه على أعمال الآخرة المنصلة إلى إلى الجنة وأما سؤال المخلوق بوجه الله فتقدم النهي عنه في الباب قبله، لذلك جمع بينهما فيما فيما سبق. حينئذ يسأل الله تعالى بوجه الجنة أو ما يكون وسيلة للجنة. وأما سؤال المخلوق مجدل تعالى هذا ممنوع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا إلا الجنة. رواه داود. رؤية بالنفي والنهي. رؤية بالنفي. ولفظه لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله شيئا إلا الجنة لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي هذا فعل مضارع وهو من الأفعال الملازمة لهذا اللفظ يعني ليس عندنا انبغاء وليس عندنا منبغ هذا لا وجود له في السنة إنما ينبغي يحكيها كذا بعض الأفعال سمعت على أنها أفعال فلا يجوز تصرفها ولا تصريفها تبقى على أصله من ذلك ينبغي قال هنا روى بالنفي والنهي قال روى البيهقي في الأسماء والصفات وقال اخرجه ابو داود في كتاب السنن عن أبي العباس العصفري قال والنهي ولوظ لا تسأل بوجه الله إذا لا ينبغي نفي لا تسأل بوجه الله إلى الجنة هذا نهي إذا روى بي بالوجهين وإذا قال هنا لا تسأل يبقى على الأصل وهو, وهو التحريم ولا ينبغي هذا نفي وهو محتمل حينئذ نرجح احد الاحتمالين بالروايه الثانية والرواية النهي راهب البيهقي في السنة الكبرى من حديث جابر قالوا بالبناء للمجهول يعني لا يسال لا يسال وهو الذي في الاصل يعني كتاب التوحيد وروي بالخطاب لا تسال لا تسال إذا لا يسال لا يسأل لا تسال هذه اوجه وكل تدل على على الخطاب للعلا على النهي يعني المحتمل يحمل على الصريح النفي محتمل فيحمل على على الصرح لا تسأل لا يسأل جزم هنا قال وروية بالخطاب للمفرد لا تسأل أي لا يسأل بوجه الله إلى الجنة أو ما هو وسيلة إلى الجنة ضر ماذا عطف عليه ما هو وسيلة إلى إلى الجنة أو ما هو وسيله إلى إلى الجنة بوجه الله تعالى من غضبه وكذلك من النار ونحو ذلك فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا قال وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام يعني له مفهوم وإذا كان كذلك فصار معتبرا فلا يعلق الحكم هنا بالجنة فقط إنما كذلك ما هو وسيلة إلى إلى الجنة قال وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص فقد قال صلى الله عليه وسلم لا للتخصيص معنى ماذا؟ أنه لا يكون له مفهوم لا يكون له مفهوم عكس ما ذكرت السابق فقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه من فيه من الطائف حين كذبوه إن صح هذا اللهم إني اشكو اليك ضعف قوتي وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات الحديث ضعيف قال هي ثمير أو في فيه ابن اسحاق ومدلس ثقة ومقية رجال ثقات وهو مروي عن ابن اسحاق دون سند حيث قال قال رسول الله صلى ما ذكر لي على كل ان صحا هو جائز ما ذكر فيه المعنى صحيح لكن لفظ ضعيف اعوذ بي بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وحديث اللهم انت احق من ذكر وفي آخره اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والأرض كذلك راه طبراني وفيه فضال ابن جبير فضال ابن جبير وهو ضعيف على على وحديث أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وكلماته التامة كذلك روى طبراني في الأوسط وفيه حماد بن عبد الرحمن الكوفي هو ضعيف قال البهققي أخرج مالك من انس في المواطع يحل المسعيد إلا أنه أرسله وصل من عبد البر في في التمهيد قال وأمثال ذلك مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمجموع ما ذكر مجموعة ما ما ذكر قال وهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو يمنع من الأعمال التي تمنع منها فيكون السائل قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنه هو يريد ماذا أن يثبت أن اللفظ ليس خاصا بي بالجنة بل الجنة وما هو وسيلة إلى الجنة وكله مجائز النصوص تدل على ذلك كما في الصحيح اللهم من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول نعمة إذا جاء النص هنا وإن لم يأتي في مقام الاستعاد لكنه مراد شرعا وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول عمل بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة فلا ريب أن الحديث يدل على, على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله إعظاما لله وإجلالا له وفي إثبات الوجه لله يعني صفات الوجه وهي من الصفات خبرية التي مداره على على النص يعني لا تدرك ب بالعقل إذ من الصفات ما يدرك ب بالعقل يتتمع فيه دلالة العقل و, و والخبر وكذلك الفطرة كالعلو مثلا يدرك بالفطرة والعقل و والشرع قال في ثبات الوجه لله كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو صفة كمال لله يجب إثباته على ما يليق بعظمته وجلاله من غير تكيف ولا تمثيل وتأويل الجهمية له بالذات باطل الجهمية وفروخ الجهمية لأن شعر يؤولون به هذا قال وتأويل الجهمية له بالذات باطل إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجه فلا يسمى الإنسان وجه ذات لا يسمى وجه إنسان ما تقول فيه ماذا وجه وإنما تقول الإنسان فلا يسمى الإنسان وجه ولا تسمى يده كذلك وجها. ولا تسمى رجل وجها وإنما يسمى الوجه وهو عضو إذن باب لا يسأل وجه الله إلا إلا الجنة باب ما جاء فيه اللو باب ما جاء فيه في اللو هذا الباب السابع والخمسون من أبو كتاب التوحيد باب ما جاء فيه اللو لو اللو ما الفرق بينهما أجيبه اللو ما نوعها اللو لو حرف اللو اسم صحيح اللو اسم دخلت عليه ال أليست ال هذه من خصائص الأسماء من علامات الأسماء إذن لو اللو دخلت عليه ال فدل ذلك على أنها اسم على أنها اسم متى تدخل ال على لو اذا كانت اسما ومتى تكون اسما اذا قصد لفظها الحرف اذا قصد لفظه صار اسما الكلمه كم نوع اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف لكل واحد منها خصائص يعني علامات اذا الاسم لا يكون فعلا والفعل لا يكون اسما والحرف لا يكون اسما والاسم لا يكون حرفا لان هذا معنى التقسيم معنى التقسيم كل منهما مباين لي للاخر كما تقول الذكر والانثى قسمان للانسان انسان اذا الذكر لا يكون انثى بالعكس والانثى لا تكون ذكرا صحيح كل منهما مباين الآخر كذلك الاسم لا يكون حرفا والحرف لا يكون اسما لكن هذا إذا قصد معناه أما إذا قصد لفظه حينئذ صار اسما فجاز دخول ال عليه والفرق بين قصد لفظه معناه لكنه مرارا إذا باب ما جاء في اللو قصد لفظه فدخلت عينيد ماذا عليه ال لانه صار علما صار علماً. قال أي من الوعيد والنهي عنه والذم والذم لمن عارض به عند الامور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر يقول لو, لو لو فعلت كذا لما كان كذا وكذا لما فيه من الإشعار بعدم الصبر منافل للصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن الاستدراج اعتراض على القدر هو اصلا لو ما خرجت ما حصل كذا وكذا حليل أتبيه له حليل قل هذا اعتراض على على قدره وفيه عدم الصبر على ما قدره الله تعالى والأسى أي الحزن على ما فات مما لا يمكن استدراكه والمضادة لكمال التوحيد مضادة لكمال التوحيد بل قد يضاد أصل التوحيد فالممنوع في لو التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات لو كان عندي مالا لأنفقده في سبيل الله هذه منهي عنها جوب لا فلو في التمني للعمل الصالح الأصل فيها الجواز فلو مستحب وأما المراد به التلهف على الماضي والاعتراض على القدر هذا ممنوع منه شرعا قال باب ما جاء في اللون قول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا يقولون أي المنافقون لو هذه شرطية كان هذا فعل الشرط ما قتلنا هذا جواب الشرط لو هذه شرطية لكنها لا تعمل الشرط أداة الشرط تعمل ولا تعمل لو هذه لا تعمل حينئذ تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط كالتي تعمل لا فرق بينهما إلا أن التي تعمل لها أثر وهذه لا لا أثر لها إذن كان هذا فعل الشرط ما قتلنا هذا جواب وجواب الشرط يعني ما قتل بعضنا ما قتلنا ها هنا أي في أحد قال اي يسر بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم يوم أحد يوم أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا يعني ما خرجنا لانه لما خرجوا وقع القتل لو ما خرجوا ما وقع القتل هكذا فهموا يظن أنه ماذا لو ما خرج حينئذ س... ها سيدفع القدر لكنه لن يكون كذلك قال أي سر بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم يوم احد معارضة للقدر هنا معارضة للقدر ومعارضة القدر قد تكون منافية للإيمان بالقدر وإذا كان منافيا للإيمان بالقدر زال الإيمان بركن من أركان الإيمان حين نكون كفرا أكبر وقد نكون دون دون ذلك معارضة للقدر وروى بن سحاق بن أبي حاتم عن الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف أرسل الله علينا النوم فما من رجل إلا ذقنه في صدره قال فوالله إني لا أسمعه قول معتب ابن قشير معتب التشديد ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ما قتلنا هنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله هذه الآية لقول معتب ورد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبار خرج الذين كتب عليهم القاتل إلى مضاجع يعني سيأتيك المرض لا تقول لو ما ذهبت لا بقيت عشت لها مو هناك وهنا، أي هذا قدر مقدر من الله حتم لازم لا محيد عنه، وتلهف وقول لو لا يجدي إلا الحزن والتحسر، مع ما يخالت التوحيد من المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها، من وقع منه إلا من شاء الله. تبين مناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة من كلام المنافقين، من كلام المنافقين. والآية الأولى التي ذكرها مصنف هذه من الاعتراض على على الشرع قال وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لاخوانهم قيل في النسب وقيل في الدين في النسب وقيل في الدين وقيل في الدين ظاهرا والظاهر شمول لهما قال وقعدوا يعني عن الجهاد لو اطاعونا هذا اعتراض على القدم ما قتلوا ايه قالوا هذه أيضا معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد لو سمعوا مشورتنا مشورتنا عليه بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى رد عليهم قل فادروا عن أنفسكم الموت أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل أو الموت فينبغي أن لا تموت صحيح لأنه قد تبقى في بيتي مدام أن القعود يمنعك من الموت إذا لن أخرج من البيت صحيح قد يخرج فتدهس السيارة قد يخرج فيقاتل فيقتل وجاهد فيقتل حينئذ إذا كان القعود يسلم به العبد من الموت إذا لا, لا تخرج قال يسلم به الشخص من القتل أو الموت فينبغي أن لا تموت والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدا فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما تدعونه قال مجاهد عن جابر ابن عبد الله نزلت هذه الآية نزلت هذه الآية في عبد الله بن ابي يعني أنه هو الذي قال ذلك قال الشيخ الإسلام تيميه رحمه تعالى لما ذكر ما وقع من عبد الله بن ابي في غزوة أحد قال فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رايي ورأيهم ويأخذ برأي الصبيان أو كما قال خزل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل وهذا كثير في زماننا أو أكثر هكذا قاله وفي الفتاوى وهذا حال كثير من المسلمين أو أكثر يعني يسارعون إلى الانشقاق إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضع ضع فيها يعني ضعف وقل التي يتضعضع فيها أهل الإيمان نقص إيمان كثيرا وينافق كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا مثل هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة قال الشارح ونحن رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعاناتهم العدو على المسلمين وإظهار العداوة لهم والطعن في الدين وأنتم ترون ذلك اليوم كذلك والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والصحبه